سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد, من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير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 بَعَثَنا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا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 المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكيفرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى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 وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا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 ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك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 ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَيُهَا مَذْمُومًا مَجْذُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّهُمْ إِلَّا هَؤُلَاءِ وَه أولاءِ النط إن ربك وما كان عط ربك محزُور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 ما يبلغن عندك الكبر احدهما احدهما اوكليهما فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم في نفوسكم إ تَتكون الصون حين فَإهُ كان للأَّ بين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 ولا تقتلوا اولادكم خشيه الاكل نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه انه كان فاحشه وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا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 ذٰلِكَ مِمَّا أَوْحَي إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَل مَّعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ, فتلقي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَسِحَّكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقصرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون, تقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا تَقُولُونَ عَلَوْنَ كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكن لا تفقهون ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا واذا قرات القران جعلنا بينك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 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا تَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوِي. إذ يقول, إذ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا. إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا ان لمبعثون خلقا جديدا قل كونوا حجره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقول دون مي يعيدنا قل الذي فطركم اول مغر الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل العسير ان يكون قريبا قل يكون قريبا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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ على بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ ظَنَنْتُمْ مِن دُونِ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيل أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكون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 إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً, إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبنيس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أريتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم قيامه لئن اخرتني الى يوم قيامه لا احتنك لذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فانتهن فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم, وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليك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 إِذْ فَلَمَّا نَجّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَرَدْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وكيلا ام انتم ان يعيدكم في تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدون لكم فيغرقكم بما كفرتم لا تجدوا لكم علينا به تبعه ولقد كرمنا بني ادَم واحملناهم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا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 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري, لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن, لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممارك at ثمَُّ لا تجد لك عَلَن نَصير وَإِن كَادُ ل ْتَفِي الّونَك منِنَ الأْرضِ لخْرِدكَ منِنه وَإذ ال لا يَلبَثون خلِلَ فَكَ إِلا قَليلَ سَُّةَ مَنْ قَد أأَرسَلنا قَبَلَكَ مِوسُنَا وَلا تَجد لسَُّتن تتحولَ قِمِ الصَّلاة لِدُلوكِ الشمسين إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ن النَّص وَقُلج الحَّ وَز ق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 قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدِي سَبِيلًا فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ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 تأتي أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن للقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي قل سبحان ربي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا, إلا أَن قَالُوا ابْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا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 وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاكُمُ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبِصْتُمْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقالوا أَإِذَا كُنَّا عِضَ مَو وَرفَةً إِا لَم بَعثُونَ خَلْقَ جَديدد أَلَ مِرَو أن اللهَّه الذي خَنَقَ السَّمواتِ وَالْأَْرضَ قَادِ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 وَوكَانَ الْ الإِن سَ نُقَتُورَ وَلَقدَد آتَناَ موستِ الصآياتةِ بَينَاتِ فَسَلْ فَسَلْبَنِي إ الصرالَ إِذْجاأَهُمْ فَقَا فَسْألْبَنِي إ الصراائيل فَسَلْبَنِي إصْرلَ إِدج أَهُم فَقَا. فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَصَائِرَةٌ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَفْتُورًا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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو ما تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلي عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا انك وعد ربنا لمخول ويخرون للاذقان يبكون ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا